ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء مش بنميم منع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين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 قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاو